في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله و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 نَهْرٌ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار خالدين خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فارتمسوا نورا فضرب بينهم بسوره له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم ف فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 الايات ان لكم تعقدوا ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصادقون والشهداء وإهد ربه لهم أجرهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم علموا أن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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد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 ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم محتذون وكثير منهم فاسقون ثم قصينا على آثارهم برسولنا وقصينا بعشر بن مضر يوم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَأفةً وَرَحمَةً وَرَهبانيَةً ابْتَدَعوها وَرَهبانيَةً ابْتَدَعوها مَا كَتَبناهَا عَلَيهِم إِلّا ابْتِغاءَ رِضوانِ اللَّهِ فَمَا رَغِبَ عَنْهَا حَقَّ رِعايَتِها فَآتَينا الَّذينَ آمَنوا مِنهم أَجْرَهُم وَكَثيرٌ منهم فاسقون. يا أيها بِئْمَنَ أَنْتَقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَرْفَعْ بِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَنَّ يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ